فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَيِّ يَجْعَلُوهُ فِي رَيَابَةِ الْجُبْ وَأُوحَانَ إلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً أَيِّ يَبْكُونَ قالوا يا أبانا إن ذهبنا نَسْتَبِقُ وتركنا يوسف عند متعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بد من كلب قال بنسو ولت لكم أنفسكم أم فصبر جميل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 ولما بلغ أشده آتيناه حكمه وعلمه وكذلك نجز المحسنين